لا استوى ترى رأس خلقهم العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا وجعل لكم فيها سبل لعلكم تهتدون والذين نزل من السماء ماء بقدر فأنشون قل أزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكرون نعمة, نعمة ربكم إذا استوتم عليه وتقولوا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلمون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ فَكَمْ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ وَقَدْ أَخَذَتْهُمُ الرَّحْمَٰنُ بِذَنبِهِمْ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا جَرَضَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا في الحلية وهو في الخصاب غير مبين وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاءوا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 ما ظل كيف كان عقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني براء من ما تعبدون إلا الذي فطرني فإن له وجعلها كلمة عاقبه لعلهم يرجعون بل متعة هؤلاء وأبائهم حتى جاءهم الحق حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قال قريتين أهُم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتفيذ بعض بعض سخرية. ورحمة ربك خير مما يجمعون سميع الله Kiitos. Uh. I'm ready.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 عليهم ولا طالين. آمين ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا, لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سطفا من فضة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 ثِقَنِ الْمُتَّقِينَ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَا يَصُدُّونَ عَنْ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ لَأَنَّهُمْ مُكْتَدِرُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ العذاب مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِي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 من آية إلا هي أكبر من أختها أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هذا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينٌ فَلَوْ لَا أُلْقِي عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ, الملائكة مُقْتَرِنِينَ فَاسْتَخَفَّ فاستقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قوك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير رَئِيل وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْنُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ فَلَا تَنْتَهُونَ بِهَا وَاتَّبِعُون هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا أَتَنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ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 يَسْتَدْعُونَ وَقَالُوا اَآلهَتُنَا خَيْرٌ اَمْ مَا طَرَهُ بُلَكَ اِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَمَّا عَلَّاهُ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نشاء علم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما حكمة ولأبين قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله رب إن الله هو رب وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظنفوا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعون الأخلاء يومئذ بعض لبعض العدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ودخول الجنة أنتم وأزواجكم تحبون يطاق عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتنذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أولثتمها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأثير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 لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما sijaan yeah. بالحق إِلَّا من شهد بالحق وهم يعمون ولئن سالت ام من خلقه ليقولن الله فان لا يكفون وقيل هي باحثا وقل سلام فسوف يعلمون الله سمع الله لمن حميدة الله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 لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخال مبين يرشى الناس هذا عذاب عن العذاب إنا مؤمنون أنا له الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا علم النجمون إنا كاشف العذاب قليلا إن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 آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجعون وإن لم تؤمنوا فاعتذرون فاعتزرون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا واتوك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تردوا من جنات وعرون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورسناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما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 كان عاليا من المسرفين ولقد اخترنا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 وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لعمين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاطُهُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يُغْنِي مُولَعَمْ مُولَى شَيْئَهُ وَلَا يُغْنُ صَهُ إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالنهل يغلي في البطون كربي الحميم خذوه فاعتنوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمتغون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سُوَّى وَاسْتَغْرَقَ مُتَقَابِلِينَ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحورٍ عِينٍ يَدْعُونَ فِيهَا بِكَلِمَةِ آمِينٍ لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَ التَّبُولَا وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلًا مِنْ ذلك هو الفوز العظيم فإنما يستغناهم بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون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 مَنْ يَخشى وَيتَجَنَّبُهَا الأَشقَى الَّذِي يَصِلُ النَّارَ الكُبْرَى ثُمَّ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْيَا قَد أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد لا له صمد يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. بع الله لمرحيطا اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت بارك ربنا لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عاصيا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا صطة ولا مظلوما إلا أيته وثبتت ولا ظالما إلا قسمته ياذ الجلال والإكرام اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم كما بلغتنا شهر رمضان وأعنتنا فيه على الصيام والقيام اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم ارزقنا قيامها إيمانا واحتسابا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 هي دارنا وطراعنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر ونسألك الفوز بالجنة ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا ونعوذ بك اللهم من قلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لن نعلم ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك محمد وعبادك الصالحون ونعوذ بك اللهم من شر ما استعادك منه عبدك ونبيك محمد وعبادك الصالحون اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم وفق لي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى ووفقه وإخوانه لما في صباح البلاد والعباد اللهم وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظ دولة الإمارات من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم فدوله الامارات من الفتن ما ظهر منها وما بطن وجعلها امنا وامانا سلما وسلاما وسائر بلاد المسلمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الله